اللهم عليك بأمرك معقل الظلم والإرهاب اللهم دمر اقتصادها زلزل العروشها دمر كيانها أهلك رئيسها أسقط بناياتها اللهم لا تدع لهم ضائرة في الجو إلا أسقطها. ولا سفينة في البحر إلا أغرطتها ولا دبابة في الأرض إلا فجرتها اللهم أسقط عليهم كسفا من السماء اللهم اجعلهم أحاديث اللهم نزقهم كل ممزق اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اللهم فصد عليهم سوق عذاب إنك لهم بالمرصاد اللهم إنهم طغوا وطغوا وأسرطوا في الطغيان وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة اللهم أظهر عليهم جبروفة وكبرين لم نلتقي في الأرض يوما وودعكم وروق بيننا كأس المنون ووعدنا غدا في دار خلد يا دا يحيى الحنون مع الحنون وودعكم يا راحلي الحياة وتاركي نبي أضعي هل تسمعون سوجعي وتوجع الدنيا معي فإن نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس الملوم فبعدنا غدا في دار خل ها يحيى الحنون مع الحنون وادعكم بجمعات العيون وادعكم وأنتم لعيون وادعكم وفي قلبي لهيب اليم وبيه من الشوق يشجوني وراكم ذاهبين ولن تعودوا اكاد اصيح وداري خذوني فلا استطاق عيشا لا تراني بسم الله هذا كل ما في الامر